وَأَخْتِلَافٍ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَايِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَاهِ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ آيَاتٌ لِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ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 لَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا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 الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتقو من فضله ولتبتقو من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه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 فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَشَآءَ أَفْعَلِيهَا ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُبُوَىَ وَرَزْقًا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 أَمْ حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محياهم ومماتهم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 ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية